ماذا بعد كارثة الخمر نظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى علي وزيد فنطقت الخمر بكلمات ما كان أبو عمارة ليتفوه بها قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولزيد وعلي وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكص على عقبيه القهقرى وخرج وخرج معه علي وزيد فالحديث مع السكران عبث لا طائل من ورائه لأنه حديث خارج العقل والكلمات التي تصدر عن السكران لا حل لها سوى التجاهل إذا حضرت الخمر تماهى العقل بالجنون والوعي باللا وعي. والحلال بالحرام والدنس بالمقدس السكران قد يقتل دون سبب وقد ينتهك محارمه دون وعي الخمر حالة حيرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ألح على الله بالدعاء أن يبين فيها حكما قاطعا فقد نزلت آيات في مكة تفرق بين السكر والرزق الحسن في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون كانت الآية تشير إلى أن هناك فرقا بين الرزق الحسن والخمر لكن عمر ظل يدعو اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا وبعد فترة نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ولما نزلت الآية استدعى النبي عمر وتلاها عليه فقال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا بعدها امتنع بعض الصحابة عنها وظل بعضهم يعاقرها بحجة أن فيها منافع ظلت الخمر تلوث أجواء المدينة الصافية وتلقي بشرورها حتى على من لا يشربها فقد أفسدت على علي حلمه بفاطمة وظل معلقا بشيء واحد وهو وعد النبي صلى الله عليه وسلم له لم يكن يدري أن الزهراء حلم الصحابة وأن الخطاب بدأوا بالوفود أخبار تسربت إلى مسامع امرأة يهمها أمر علي فأقلقها الأمر فانطلقت نحو بيت سيدها المتواضع تحرضه وتحضه خشية أن يخسر الزهراء ولما دخلت عليه أنبته بسؤال قالت فيه هل علمت ان فاطمه قد خطبت الى رسول الله نظر علي اليها مستغريبا وقد وخز السؤال قلبه فقال لا فقالت قد خطبت ارتجل الامر على الشاب الفقير لكن مولاته ظلت تناشده وتحرضه وتقول فما يمنعك أن تأتي رسول الله فيزوجك تأمل علي بيته وأثاثه فقال وعندي شيء أتزوج به